بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد المجلس الواحد والعشرون مجالس السمع كتاب بيان التبيس الجهمية في تأسيس بدعه ملكة لهمية الشيخ الإسلام المتمية رحمه الله تعالى يقرأ عليكم عمر البساطي يقول رحمه الله وكذلك قال أبو الحسن الأشعري في كتاب الإبانة له بعد الخطبة أما بعد فإن كثير من المعتزلة وأهل القدر مارت بهم أهواؤهم إلى التقليد لرؤسائهم ومن مضى من أسلافهم فتأول القرآن على رأيهم تأويدا لم ينزل الله به سلطانا ولا أوضح به برهانا ولا نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن السلف المتقدمين فخالفوا رواية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عن نبي الله صلى الله عليه وسلم في رؤية الله تعالى بالأبصار وقد جاءت بذلك الروايات من الجهات المختلفات وتواترت بها الآثار وتتابعت بها الأخبار وأنكروا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المذنبين وردوا الرواية في ذلك عن السلف المتقدمين وجحدوا عذاب القبر وأن الكفار في قبورهم يعذبون وقد أجمع على ذلك الصحابة والتابعون ودهن بخلق القرآن نظيرا لقول إخوانهم من المشركين الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر فزعموا أن القرآن كقول البشر وأثبتوا أن العباد يخلقون الشر نظيرا لقول المجوس الذين أثبتوا خارقين، أحدهما يخلق الخير والآخر يخلق الشر وزعمت القدرية أن الله يخلق الخير وأن الشيطان يخلق الشر وزعموا أن الله تعالى يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء خلافا لما اجمع عليه المسلمون من أن الله ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وردا لقول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله فأخبر الله أن لا نشاء شيئا إلا قد شاء الله أن نشاء ولقوله ولو شاء الله ما قد وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها وقوله تعالى فعال لما يريد ولقوله سبحانه وتعالى خابرا عن شعيب أنه قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ولهذا سماهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الأمة لأنهم دانوا بديانة المجوس وضاهوا قولهم وزعموا أن الخير والشر خارقين كما زعمت المجوس وأنه يكون من الشر ما لا يشاء الله كما قالت المجوس ذلك وزعموا أنهم يملكون الضر والنفع لأنفسهم أردا لقول الله تعالى قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله وانحرافا عن القرآن وعما أجمع عليه مسلمون وزعموا أنهم ينفردون بالقدرة على أعمالهم دون ربهم عز وجل فأثبتوا لأنفسهم غنى عن الله عز وجل ووصفوا أنفسهم بالقدرة على ما لم يصفوا الله بالقدرة عليه كما أثبتوا بمجوسة للشيطان كما اثبت المجوس للشيطان من القدرة على الشر ما لم يثبتوه لله تعالى فكانوا مجوس هذه الأمة إذ دانوا بديانة المجوس وتمسكوا بأخوالهم ومالوا إلى اواريلهم وقنطوا الناس من رحمة الله وايسوهم من روح الله سبحانه وتعالى وحكموا على العصاه بالنار والخلود خلافا لقول الله تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وزعموا أن من دخل النار لا يخرج منها خلاف لما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يخرج من النار قوما بعد من تحشوا فيها وصاروا حمما ودفعوا أن يكون له وجه مع قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأنكروا أن يكون له عينان مع قوله تجريب عيننا ولقوله تعالى وليتصنها على عيني ونفع ما مرعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله صلى الله عليه وسلم ان الله ينزل الى سماء الدنيا قال وانا ذاكر ذلك بابا بابا ان شاء الله تعالى قال فان قال لنا قائل قد انكرتم قول المعتزله والقدريه والجهميه والحروريه والرافضه والمرجئه فعرفوا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون قيل له قولنا الذي به نقول وديانتنا التي بها ردين أتمسك بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وإمة الحديث ونحن بذلك تصيمون وبما كان يقول أحمد بن حنبل وبما كان يقول أحمد بن حنبل نضخ الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثبته قائلون ولما خالف قوله مخالفون لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال وأوضح به المداهجة وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائرين وشك الشاكين فرحمة الله عليهم بالإمام مقدم وكبير المفهم وعلى جميع أئمة المسلمين وجملة قولنا أن نقر بالله تبارك وتعالى وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما روى الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرد من ذلك شيئا وأن الله عز وجل واحد أحد فرد صمد لا إله غيره لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وأن محمد عبده ورسوله وأن الجنة حق والنار حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الله مستو على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى وأن له وجها كما قال عز وجل ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وأن له يدين كما قال عز وجل بل يداهما وقال سبحانه وتعالى لما خلاقت بيدي وأن له عينين بلا كيف كما قال عز وجل تجري في وأن من زعم أن اسم الله تعالى غيره كان ضالا وأن لله تعالى علما كما قال تعالى أنزله بعلمه وقال سبحانه وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ونثبت لله قدرة وقوة كما قال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة ونثبت لله تعالى السمع والبصر، والبصد في ذلك عنه كما لفات المعتزلة والجهمية والخوارج ونقول إن كلام الله تعالى غير مخلوق وأنه لم يخلق شيئا إلا وقد قال له كن كما قد قال سبحانه وتعالى إنما قول ذا شيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون وانه لا يكون في الأرض شيء من خير أو شر إلا ما شاء وأن الأشياء تكون بمشيئة الله تعالى وذكر الكلام في مسائل القدر وخلق الأفعال إلى أن قال ونقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن من قال بخلق القرآن كان كافرا وندين بأن الله تعالى يرى بالأفصار يوم القيامة كما يرى القمر ليلة البدر يراه المؤمنون كما جاءت الجوايات على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول إن الكافرين إذا رآه المؤمنون عنه محجبون كما قال الله عز وجل كلا إنهم عرب بهم يومئذ لمحجوبون وأن موسى سأل الله عز وجل رؤية في الدنيا وأن الله تعالى تجلى الجبل فجعله دكا فعلم بذلك موسى أنه لا يراه في الدنيا ونرى أن لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب يرتكبه كنحو الزين والسرقة وشرب الخمر كما دهنت بذلك الخوارج وزعموا أنهم بذلك كافر ونقول إن من عمل كبيرة من هذه الكبائر مثل الزنا والسرقة وما أشبهها مستحلا لها إذا كان غير معتقد لتحريمها كان كافرا ونقول إن الإسلام أوسع من الإيمان وليس كل إسلام إيمانا وندين بأن الله تعالى يقلب القلوب وأن القلوب بين أصوعين من أصابع الرحمن وأنه يضع السماوات على إصبع والأراضين على أصبع كما جاءت الجواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وندين بألا ننزل أحدا من الموحدين المتمسكين بالإيمان جنة ولا نارا إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة ونرجو الجنة للمذنبين ونخاف عليهم أن يكونوا بالنار معذبين ونقول إن الله عز وجل يخرج من النار قوما بعدما امتحشوا بشفعة محمد صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر وبأن الميزان حق والحوض حق والصراط حق والبعث بعد الموت حقا وأن الله عز وجل يوقف العبادة بالموقف ويحاسب المذنبين وأن الإيمان قول عمل يزيد وينقص ونسلم للروايات الصيحة في ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم التي رواها ثقات عدلا عن عدل حتى تنتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هديين بحب السلف رضي الله عنهم الذين اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونثني عليهم بما أثنى الله تعالى عليهم ونتولاهم ونقول إن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى أعز به الإسلام والدين وأظهره على المرتدين وقدمه المسلمون للإمام كما قدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة ثم عمر بن الخطاب رضوان الله عليه ثم عثمان نظر الله وجه وأن الذين قاتلوه قاتلوه ظلما وعوهانا ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهؤلاء الأيمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونتولى سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونكف عما شجر بينهم وندين الله تعالى أن الأيمة الأربعة راشدون مهديون فضلاء لا يوازنهم في الفضل غيرهم ونصدق بجميع الروايات التي يثبتها أهل النقل من النزول إلى السماء الدنيا وأن الرب عز وجل يقول هل من سائل هل من مستغفر وسائر ما هو ونقلوه خلاف لما قاله أهل الزغي والتضليل ونعول في اختلفنا فيه على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين وما كان في معناه. ولن نبتدع في دين الله تعالى بدعة لم يأذن الله تعالى بها ولا نقول على الله ما لا نعلم ونقول إن الله عز وجل يجي يوم القيامة كما قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا وأن الله تعالى يقرب عباده كيف شاء كما قال تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وكما قال عز وجل ثم دن فتدلى فكان قاب قوسين أو, أو أدنى ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد خلف كل بر وفاجد وكذلك سائر الصلوات والجماعات كما روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يصلي خلف الحجاج ونرى المسعى الخفين في الحضر والسفر خلافا لقول من أنكر ذلك ونرى الدعاء لائمة المسلمين بالصلاح والإقرار بإمامتهم وتضليل من رأى رأي الخوارج عليهم إذا ظهر منهم ترك الاستقامة وندين بترك الخروج عليهم بالسيف وترك القتال في الفتنة ونقر بخروج الدجال كما جاءت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونؤمن بعذاب القبر ومنكر ونكير ومساءلتهما للمدفونين في قبورهم ونصدق بحديث المعراج ونصحح كثيرا من الرؤيا في المنام ونقول إن لذلك تفسيرا ونرى الصدقة عن موت المسلمين والدعاء لهم ونؤمن بأن الله تعالى ينفعهم بذلك ونصدق بأن في الدنيا سحر سحرة وسحرا وأن السحر كائن موجود في الدنيا وندين بالصلاة على من مات من أهل القبلة مؤمنهم وفاجرهم وتوارثهم ونقر أن الجنة والنار مخلوقتان وأن من مات أو قتل فباجله مات أو قتل وأن الأرزاق من قبل الله تعالى يرزقها عباده حلالا وحراما وأن الشيطان يوسوس الإنسان ويشككه ويتخبطه خلافا لقول المعتزلة والجهمية كما قال الله تعالى الذين يأكلون الرباء لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وكما قال من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ونقول إن الصالحين يجوز أن يخصهم الله تعالى بآيات يظهرها عليهم وقولنا في أطفال المشركين إن الله يؤجج لهم نارا في الآخرة ثم يقول اختحموها كما جاءت الجواية بذلك وندين بأن الله تعالى يعلم ما العباد عاملون وإلى ما هم صائرون وإلى ما هم إليه صائرون وما كان وما يكون وما لا يكون أن لو كان كيف كان يكون وبطاعة الأئمة ونصيحة المسلمين ونرى مفارقة كل داعية لبضع ومجانبات أهل الأهواء وقال وسنحتاج لما ذكرنا من قولنا وما بقي منه مما لم نذكره بابا بابا وشيئا شيئا ثم ذكر من دلائل ذلك وحججه ما قد يذكر بعضه إن شاء الله تعالى عند الكلام على ما ذكره الرزي من الأدلة وقال أبو سعيد عثمان بن سعيد الدارمي في كتابه الذي سماه نقد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترض على الله تعالى في التوحيد قال فيه باب الحد والعرض وادعى المعارض أيضا أنه ليس له حد ولا غاية ولا نهاية قال وهذا الأصل الذي بنى عليه جهم جميع ضلالاته واشتق منه أولوطاته وهي كليمة لم يبلغنا أنه سبق جهما إليها أحد من العالمين فقال له قائل ممن يحاوره قد علمت مرهدك أيها الأعجمي تعني أن الله تعالى لا شيء لأن الخلق كلهم عالم أنه ليس شيء يقع عليه اسم الشيء إلا وله حد وغاية وصفة وأن لا شيء ليس له حد ولا غاية ولا صفة فالشيء ابدا موصوف لا محالة ولا شيء يوصف بلا حد ولا غاية وقولك لا حد له تعني أنه لا شيء قال أبو سعيد والله تعالى له حد لا يعلمه غيره ولا يجوز لأحد أن يتواهم لحده غاية في نفسه ولكن نؤمن بالحد ونكل علم ذلك إلى الله تعالى ولمكانه أيضا حد وهو على عرشه فوق سمواته في حدان اثنان قال وسئل ابن المبارك بما نعرف ربنا قال بانه على العرش بائن من خلقه قيل بحد قال بحد حدثناه الحسن بن صالح البزار عن علي بن الحسن بن شقيق عن أمن المبارك فمن ادعى أنه ليس لله حد فقد رد القرآن وادعى أنه لا شيء لأن الله تعالى وصف حد مكانه في مواضع كثيرة من كتابه فقال الرحمن على العرش استوى أأمنتم من في السماء يخافون ربهم من فوقهم إني متوفيك ورافعك إليه إليه يصعد الكلم الطيب فهذا كله وما أشبهه شواهد ودلائل على الحد وما لم يعترف به فقد كفر بتنزيل الله تعالى وجحد آيات الله تعالى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله فوق عرشه فوق سماواته وقال للأمة السوداء أين الله قالت في السماء قال اعتقها فإنها مؤمنة فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مؤمنة دليل على أنها لو لم تؤمن بأهن الله في السماء لم تكن مؤمنة وأنه لا جزء في رقبة المؤمنة إلا من يحد الله أنه في السماء كما قال الله ورسوله فحدثنا أحمد بن منع البغدادي الأصم حدثنا أبو معاوية عن شبيب بن شيبة عن الحسن على إمران بن الحسين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبيه يا حسين كم تعبد اليوم إلها قال سبعة ستة في الأرض ستة في الأرض وواحدا في السماء قال فأيهم تعد لرغبتك ورهبتك قال الذي في السماء فلم نكر النبي صلى الله عليه وسلم على الكافر إذ عرف أن إله العالمين في السماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فحصين في كفره يومئذ كان أعلم بالله الأجل من المريسي وأصحابه مع ما ينتحلون من الإسلام إذ ميز بين الإله الخالق الذي في السماء وبين الأهلهة والاصنام المخلوقة التي في الأرض وقد اتفقت الكلمة من المسلمين والكافرين أن الله في السماء وحده بذلك إلا المريسي الضال وأصحابه حتى الصفيا الذين لم يبلغوا الحنث قد حرفوه بذلك إذا حدث الصابي شيء يرفع يديه إلى ربه تعالى يدعوك في السماء دون ما سواها فكل أحد بالله تعالى وبمكانه أعلم من الجهمية قال ثم انتدب المعارض لتلك الصفات التي ألفها وعددها في كتابه من الوجه والسمع والبصر وهي ذلك يتاولها ويحكم على الله تعالى وعلى رسوله فيها حرفا بعد حرف وشيئا بعد شيء بحكم بشر بن غياث المجلسي لا يعتمد فيها على إمام أقدم منه ولا أرشد منه عنده فاغتنمنا ذلك منه إذ صرح باسمه أي صرح باسمه وسلم فيها لحكمه لما أن الكلمة قد اجتمعت من عامة الفقهاء في كفره وهتوك, وهتوك ستره وافتلاحه في مصره وفي سائر الأمصار الذين سمعوا بذكره وذكر الكلام في الصفات وقال القلال في كتاب السنة أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله قيل له عن علي بن الحسن بن الشقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف نعرف الله عز وجل قال على العرش بحد قال قد بلغني ذلك عنه وعجبه ثم قال أبو عبد الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام ثم قال وجاء ربك الملك صفا صفا قال خلال أخبرنا الحسن بن صالح العطار حدثنا هارون بن عقوب الهشمي سمعت أبي عقوب بن العباس قال كنا عند أبي عبد الله قال فسألناه عن قول ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه بحد فقد أحمدها هكذا على العرش استوى بحد فقلنا له ما معنى قول ابن المبارك بحد قال لا أعرفه ولكن لهذا شواهد من القرآن في خمسة مواضع إليه يصعد الكلم الطيب هأمنتم من في السماء وتعرج الملائكة والروح إليه وهو على العرش وعلمه مع كل شيء قال الخلال وأخبرنا محمد بن علي الوراق حدثنا أبو بكر الأثرم حدثنا محمد بن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى, يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه بحد فقال أحمد هكذا هو عندنا قال الخلال أخبرنا حرب بن إسماعيل قال قلت لإسحاق يعني ابن راهوي على العرش بحد قال نعم بحد وذكر عن ابن قال قاله على عرشه بائن من خلقه بحد وقد ذكر أيضا حرب ابن إسماعيل في آخر كتابه في المسائل كلها هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المعروفين بها المقتدى بهم فيها وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والشام والحجاز وغيرهم عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أوضعنا فيها أوعاب قائلها فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق وهو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم إن الإيمان قول وعمل إلى أن قال وخلق الله سبع سماوات بعضها فوق بعض وقد تقدم حكاية قوله إلى قوله لأن الله تبارك وتعالى على العرش فوق السماء السابعة العليا يعلم ذلك كله وهو بائن من خلقه لا يخلو من علمه مكان ولله عرش وللعرش حملة يحملونه وله حد الله تعالى أعلم بحده والله تعالى على عرشه عز ذكره وتعالى جده ولا إله غيره ولكن هذا اللوظ يحتمل أن يعود فيه الحد إلى العرش بل ذلك أظهر فيه قال القاضي أبو يعلى في كتاب أبطال التاويل رأيت بخط أبي إسحاق حدثنا أبو بكر أحمد بن نصر الرفاء سمعت أبو بكر بن أبي داود سمعت أبي يقول جاء رجل إلى احمد بن حنبل فقال لله تعالى حد فقال نعم لا يعلمه إلا هو قال الله تبارك وتعالى وترى الملائكة حافين من حول العرش يقول محدقين وروى الخلال أيضا في كتاب السنة أخبرني يوسف بن موسى أخبرني يوسف بن موسى أن أبا عبد الله قيل له ولا يشبه ربنا تبارك وتعالى شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه قال نعم ليس كمثله شيء قال أخبراني عبيد الله بن حنبل حدثني أبي حنبل بن إسحاق قال قال عمي نحن نؤمن بأن الله تعالى على العرش كيف شاء وكما شاء بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد فصفات الله له ومنه وهو كما وصف نفسه لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية وهو يدرك الأبصار وهو عالم الغيب والشهادة علام الغيب ولا يدركه وصف واصف وهو كما وصف نفسه ليس من الله تعالى شيء محدود ولا يبلغ علم قدرته أحد غلب الاشياء كلها بعلمه وقدرته وسلطانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكان الله تعالى قبل أن يكون شيء وأن الله تعالى الأول والله تعالى الأول وهو الآخر ولا يبلغ أحد حد صفاته والتسليم لأمر الله والرضى بقضائه نسأل الله التوفيق والسداد إنه على كل شيء قدير فهو في هذا الكلام أخبر أنه بلا حد ولا صفة يبلغها واصف أو يحده أحد فنفى أن تحيط به صفة العباد أو حدهم وكذلك قال لا تدركه الأبصار بحد ولا غاية فبين أن الأبصار لا تدرك له حدا ولا غاية وقال أيضا ولا يدركه صفة وصف وهو كما وصف نفسه وليس من الله تعالى شيء محدود كما قال بعد هذا ولا يبلغ أحد حد صفاته فنفى في هذا الكلام كله أن يكون وص العباد أو حد العباد يبلغه أو يدركه كما لا تدركه أبصارهم قال الخلال وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال سألت أبا عبد الله عن الأحاديث التي تروى أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا وأن الله تعالى يرى وأن الله تعالى يضع قدمه وما أشبه هذه الأحاديث فقال أبو عبد الله نؤمن بها ونصدق بها ولا كيف ولا معنى ولا نرد منها شيئا ونعلم أن ما جاءت به رسل حق ونعلم أن ما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حق إذا كانت باسانيد صحيحة ولا نرد على قوله ولا نصب الله تبارك وتعالى بأعظم مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية وقال حنبل في موضع آخر ليس كمثله شيء في ذاته كما وصف به نفسه قد أجمل تبارك وتعالى بالصفة نفسه فحدى نفسه صفة ليس يشبهه شيء فيعبد الله تعالى بصفاته غير محدودة ولا معلومة إلا بما وصف نفسه قال تعالى وهو السميع البصير وقال حنبل في موضع آخر قال فهو سميع بصير بلا حد ولا تقدير ولا يبلغ الواصف نصفته وصفاته منه ولا ولا نتعدى القرآن والحديث فنقول كما قال ونصفه كما وصف نفسه تعالى ولا نتعدى ذلك ولا تبلغه صفة الواصفين نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت وما وصف به نفسه من كلام ونزول وخلوة بعبده يوم القيامة ووضع كان فيه عليه هذا كله يدل على أن الله تعالى يرى في الآخرة والتحديد في هذا بدعة والتسليم لله بأمره بغير صفة ولا حد إلا ما وصف به نفسه سميع بصير لم يزل متكلما حيا عالما غفورا عالما الغيب والشهارة علم الغيوب فهذه صفته فهذه صفاته وصف بها نفسه لا تدفع ولا ترد وهو على العرش بلا حد كما قال ثم استوى على العرش كيف شاء المشيئة لله عز وجل والاستطاعة له ليس كمثله شيء وهو خالق كل شيء وهو كما وصف نفسه سميع بصير بلا حد ولا تقدير قال إبراهيم لأبي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا فثبت أن الله سميع بصير صفاته منه لا تعاد القرآن والحديث والخبر يضحك الله ولا يعلم كيف ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وبتثبيت القرآن لا يصفه الواصفون ولا يحده أحد تعالى الله عما يقول الجهمية والمشبهة وقال أبو عبد الله قال لي إسحاق بن إبراهيم لما قرأ الكتاب بالمحنة تقول ليس كمثله شيء فقلت له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير قال ما أردت بها قلت القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه لا ننكر ذلك ولا نرده قلت له والمشبهة ما يقولون قال من قال بصر كبصري ويد كيدي وقال حنبل في موضع آخر وقدم كقدمي فقد شبه الله تعالى بخلقه وهذا يحده وهذا كلام سوء وهذا محدود الكلام في هذا لا أحبه قال عبد الله جردوا القرآن وقال النبي صلى الله عليه وسلم يضع قدمه نؤمن به ولا نحده ولا نرده على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل نؤمن به قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهو فقد أمرنا الله عز وجل بالأخذ بما جاء به والنهي عما نهع وأسماؤه وصفاته منه غير مخلوق ونعوذ بالله من الزلل والارتياب والشك إنه على كل شيء قدير وقال الخلال وزادني أبو أبو القاسم الجبلي وقال الخلال وزدني أبو القاسم الجبلي عن حنبل في هذا الكلام وقال تبارك وتعالى لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر هذه صفات الله عز وجل وأسمائه تبارك وتعالى فهذا الكلام من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى أوصفاته صفاته بحد أو يقدرون ذلك بقدر أو أن يبلغ إلى أن يصفوا ذلك وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره أو أنه هو يصف نفسه وهكذا كلام سائر أئمة السلف. يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها كما ذكرنا من كلامهم في غير هذا الموضع ما يبين ذلك وأصحاب الإمام أحمد منهم من ظن أن هذين الكلامين يتناقضان فحكى عنه في إثبات الحد روايتين وهذه طريقة الروايتين والوجهين ومنهم من نفى الحد عن ذاته تعالى ونفى علم العباد به كما ظنهم موجب ما نقله حنبل وتأول ما نقله المروذي والاثرم وأبو داود وغيرهم من إثبات الحد له على أن المراد إثبات حد للعرش ومنهم من قرر الأمر كما يدل عليه الكلامان أو تأول نفي الحد بمعنى آخر والنفي هو طريقة القاضي أبي يعلى أولا في المعتمد وغيره فإنه كان ينفي الحد والجهة وهو قوله الأول انتهى هنا مجلسنا هذا على خير بإذن الله نبقاكم في مجلس آخر يكون بإذن الله بداية المجلد الثالث من كتابي. بيان تلبية الجهمية في تأسيس بدائعهم الكلامية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتمام كما وفقنا للبدء. وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآلِه وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.